بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاحبه اليوم نتناول مساله القراءه في صلاة الليل القراءه في صلاة الليل يستحب للمصلي ان يقرا القران من اوله إلى آخره ya pendekezo wakati katika salatul layl anayisali sala yusikae yusome quran yakituba toka في mpaka mwisho na yataakad al istihbab fi haqq al imam fi salat at tarawih na istihbab hili kupendekezo huko kuna على تثيب القران حتى يختم، امكامله. طيب، يكيو انا صالي صلاه تراويحني امام وصلي الشواطو يندكيزوا اكمليش القران. لماذا؟ لاسماع المصلين القرآن كله. يلي يطتقوا سكرزيشه ولا انا يسالي يومي yake قران يوتي كتوا وهذا وعلى هذا جرى عمل المسلمين. نو الاسلام كتوا قديمًا ولكوا يختمون القرآن في صلاه التراويح قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق المسلمين بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمين كلام الله اسمع قصوم القرآن يعني كله يوتي عندما يتراوح ني جانب الندوب انديكيزو واتفاقي و اسلام بل من أجل مقصود التراويح قراءه القران فيها ketika maksudio makuba zaidi ya sala tarawih ni في quran fi soma yote quran iliapatikoz kizisha waislamu na wanayusali juma yake maneno ya allah azza wa jalla yote bal su ila يدع الايات من السورة ترى لمن خلفه ان يقراها قال نعم ينبغي أن يفعل امام أحمد رحمه الله استمر يقول قد كانوا بمكه يوكلو رجلا قد كانوا يعني العلماء بمكه يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف فإذا كان ليلة الختمه فاذا كان ليله الختمه اعادهه اسمع الامام احمد رحمه الله قال لي بالضبط الامام احمد رحمه الله تعالى حسين انا انت او امام ومصليشه ketika التراويح كيشا كاش بعد ايات ككصور نجينه يعني كذروكا واونجه اللي هو كنيمه yake azisome اسمع نعم ينبغي ان يفعل يا فاصوا افني قد كانوا يعني علماء ولكو علماء مكه وكتاوا في وقته قد كانوا يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف ولكي موكله شخص يوانديكا كبسا اياه بموضوع كواما امامو طيب فاذا كان ليله الختمه اعاده ليكون نسيكو يكمليشه وكومبوشو ليه امامو موونيشو اياه هذينا هذه مزيروكا اكذريغليا أي اوي اياه ميصوم قران يوتي مزيما naam qala ibn kudama rahimahullah mu'alliqan ala qawl al-imam ahmad hadha fi al-mughni yaqul wa inna mastahabba dhalika li tatimma al-khatmah wa yakmula al-thawab yumependekezwa jambo hilo ili li khatma ya qur'an قال القاضي ابو يعلى رحمه الله لا يستحب النقصان عن ختمه في الشهر هايpendekeze kupunguza khatma moja katika mwezi yani salatutaraweeh asali ayo haitokamilisha iskamini khatma la hiyo طيب لا يستحب النقصان عن ختمه في الشهر لماذا كما الناس جميع القران ila askilizesha watu qur'an yote naqalahu anhu ibn qudama fi al-mughni قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ويستحب ان يتوسط في القراءه عندما كذا اوه ketika muendo wakatiati ketika kuisoma ile Qur'an فلا يتباطؤ فيها بالتمديد اسويني كغوغوتا وكله كفوتا سنه ها والغنه نكوينجه غنه اذا اذاakuwa طيب زيتانيكا والصراخ انكك بجه مكهله والتكلف بالتزام احكام التجويد أو كفنه تكلف وكجلزميشنا احكام التجويد يعني ابتي ميطقه كني هلو ولا يسريع سرعه تخل بالقراءه ولا يفني حركه ketika kusoma وحركه مبكمه وتاتيه نقص في كل طيب بل يتوسط بين التنطيق والهدرمه bali awe katikati baina kuvuta kusomo kuogota ni polepole na baina kuenda mbio awe mwendo wa wastani katikati naam faida indha fa mtu idha kana yusalli munfaridan salatu al-layl huwa sali bi tikiya ki salatu al-layl hal yajharu bilqira'ah اكيوا يوصالي طيب قال ابن قدامه رحمه الله اسا ابن قدامه هو مخير بين الجهر بالقراءه والاسرار بها انا يوصالي فيك ياك انا خياري اكتاك صوت أو اكتاك كسومى كسيري الا اسما الا ان كان الجهر الا ان كان الجهر انشط له في القراءه اكيوا كسومى صوتي كيك ي اجسك كي انا نشافا كسومى نا كان, يح... كان بحضرته من يستمع قراءته أو وكا كنا mtu karibu yake yuwasilize kile kisomo chake akisoma kwenye ile بها أو kuna mtu unufaikana kile qiraa ha yuwasiliza yupata mu'idha ha kwenye ile qiraa apa totulivu kusikia kile qiraa chake akisoma kwenye sala anufaikana kwa sample moja au faljahru أفضل بس kwenye hali hiyo ni bora yeye kwa kiasome na sauti paib wa in kana qariban min huma yatahajjad ma mfano na soli faki yake lakini karibu yake pia kuna mwingine huwa soli anaweza kumtatiza kwenye kusomo paib au man yastabiru biraf'i sawtihi au mwingine ambapo kwa pengine hal yoyote kwamba mtu pengine sauti hii itakuwa ikimdhuru basi asema ikiwa hali ni hiyo fal-israru aula kwenye hali hiyo yeye kusali kwa siri ni bora zaidi wala ni yakuwa la hadha wala hadha iski wayanisi hali ya kwanza hakuna anenufaika hakuna anayemsikiliza au yeye sawa sawa aswali kwa sauti au bila sauti ajishikiane na sharti moja wala hakuna mtu atakayekudhurika la watanyufa atanyua sauti بسي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ أَفَنَّتَكَ حَتَّى أُصَلِّكَ وَصَوْتِي أَتَرْصَلِي مِنَ صَوْتِي وَلَا قال هذا في الْمُغْنِي المسألة الأخرى ما يقرأ في الْوِتْرِ كِتَابَةٌ لِصَوْتِ الصَّوْمِ أَوْ صُورَةٌ غَانِيَةٌ لِنَصُومَ أخرج أحمد وأهل أَحْمَدُ عن فبي عَنْ قُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يقرا في الوتر بالاعلى والكافرون والاخلاص ابي بكر الامام احمد وجميعهم مذهبي مذهب اهل السنن مثل ابي داود ابو داود والترمذي والنسائي والماجه وغيرهم من أهل السنن وبوكيا قومتمي صلواتك وركحك حجك في حديث يعني فيتيه حديث ابي ابن سعد رضي الله عنه قومتم وسلم اللي كان يصوم في صلاهه يوتر سوره هذه الثلاثه الكافرون وسوره الاخلاص قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني هذه الصور الثلاثه السابقه ثم قال يقرأ في كل ركعه من ذلك سوره اسما ابو عيسى الترمذي yaliyochuguliwa na wenye elimu kutoka maswahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam na waliokuja baada yake ni kuwa ataswali katika witr sura طيب اسيما يقرا في كل ركعه سوره منها kada kila rak'ah sura moja ni sisi changanze zote rak'a ya kwanza suratul aala rak'a ya pili al-kafirun na kaatatu al-ikhlas بالإخلاص ها والمعوذتين كوني الى ثلاثه الي اسما سوره الاخلاص والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق نقول اعوذ برب الناس نسال الله التوفيق والسداد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم